ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بنيتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثلي هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها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 إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهررون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله صَيِّنَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ صَلَ نِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكرب